الدرس الثاني في السوق واحد شراء بعض الخضروات أي خدمة يا آنسة؟ أريد شراء بعض الخضار بكم البازلاء من فضلك؟ البازلاء بليرة واحدة فقط ولكنها من نوع ممتاز يبدو أنها طازجة كم كيلو تريدون يا آنسة؟ يكفي كيلو لأنني سأشتري خضروات أخرى عندنا سبانخ وفاصوليا وبطاطا وباذنجان وفلفل أخضر وكوسة كلها طازجة وممتازة إن الخضروات طازجة فعلاً لو سمحت أعطني كيلو بطاطا وباذنجان وثلاثة كيلوغرامات من الفاصولية والسبانخ ونصف كيلو فلفل أخضر حاضر يا آنسة هل تريدين شيئا آخر؟ لا شكرا على فكرة أعجبتني نظافة هذه السوق هذا صحيح لأن هؤلاء العمال ينظفون السوق كل يوم